خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبأس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ يَهْذِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ ف